أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو عمنهم. وكان شفنا ما ذي من ضر للذو في الطغيان ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إذا فت أن عليه إببال زاد شديد إذا وَفُوَّذْ لَذِينَ شَأَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ قَلِيدْ لا تشكون وهو الذي زوأكم Wow أفلا تعقلوا دیو Go ahead. لا <تصفيق> <تصفيق> Well, who are you Jesus? فَإِنَّ مَا I'm yeah. بالتعب التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وَقُلْ بِأُوْذُ بِكَ مِنْ أَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ لعلي أعمل صالح وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب to call ومن سقلت موازينه فأولئتهم المفلحون ومن خف فأولئك الذين الَّذِينَ أنفسهم فأولئك you کون fatty طموو سيخريع عتا انساكم ذكريو وكنتوم بن Mmm. -hmm. زم لو ال... لكم كنتم تعلمون cuánto ان فاحسبوا انما خلقناكم عبثا و انكم v ما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رفع الرحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم